وَإِذَن قُلْنَا للجَبَلِ فَوَقُمْ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَضَنُّو أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوته وذكر ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريةهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست برب قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَخَّرَ خِمْسًا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَصْبَحَ لَتَنئِلَنَّ الْأَرْضَ وَاتَّبَعَ دَوَاهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 119. فقصص القصص لعلهم يتفكرون 110. ساء مثلني القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون